الله <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم سيد الأولاد عنا خير. السلام مولانا فالتحميل النصرة لمروية انه صلى الله عليه وسلم كان كان اذا يتوضع ثلث اصلاعه في بحياته فانها اشمال المشكل وقيله سنة عند ان يوصف جائزا عندهم قال لان السنه تنقسم الى هجين سنه مؤكده وسنه غير مؤكده لان المؤكده ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه قط وان غير المؤكده هي التي جعلها النبي مره او مره فهو قول السوس هنا السنه اكمال الخرب في المحله وبها اخرجا تخدير اللحظة ولو طبقنا هذا التعريف بالسنة على الشواء مثلا الذي قد عده سنة من قبل لا يكون سنة لان الشواء ليس هو اكمال من فرد في هذا هو السؤال يا شمد فما رأيكم في هذا التعريف وما هو التعريف الصحيح وعلى اي اساس من لنا سلاة الله فالك الله في السؤال جديد و لكن الله بدأت تهدى يلا عمر كل تتكلم عن صلب المسلم و عن سنة القائمة بس سواء من ذلك ما وخفى الى الناس قال ماروه انه مصاصر لمكان اذا في شدك اصابع بشيء واسماني وست وكذلك يسمى تمانده ويوشه لا ازم عندكم الفرد في المحلي عن هل يسقط الفرد بوصل لحياء على بادرها اذا كان في هذه المسألة إذا نسخص الغرض أراد أن يكمل يعني زيادة الأجل يكون بتسمسي أصعده هذا المصير القيام فعند الجنية بلا خلاف بلا خلاف هذه على مسائل أسلية كما يعني مثلاً وأيضا فيها خلاف مثلاً عندنا مع فهي خليت دينية تكوني حتى تشوضح تدخل انما الاعمال الدينية انما الاعمال الدينية هنا لا بد من تاخديني محبور انه الكلام العموية صحيح انه لا يشح فهم النفس على يطلق ان الحديث لا يزلق على الواقع انما الاعمال الدينية انه لي نوع احد مننا الان ان يصلي اربعة عدة عدة هل تحسن غير عمل لذلك رلماء قدر ف... قالوا اجر قالوا اكمال انها من اي اكمال الاجر يكون الدنيا لذلك عندهم حبادات لا يختبون اهمها الانية مثل مبينة. لا يختبون الانية لا يختبون الانية وكما هذا المقصود ولكن السلوات سلو من فصل لا اذا ربك ان حديث النبي وصلنا منه امر بالسياكة لكل السلام انه ولكن هذه الموقف صنع منفصلة تماما البيت الداخل وانما رسل البي في مهجة الوجود مع على to لا تقع الوجاز المدفن في الجبل أو ما سبق كم من بعض العين على ما مر. في بعض بعض المدفن كان حديثنا منهما ولا داعي. و انا اراد ان يبني من, من وأنا قلت انا قلت تكون على الهتفاة الفراة ازافك و ايه اشان يسمح بجني قال مضى على الوشنشاق ثم ادينه و ماله لك لما مضى على الوشنشاق و على مجال احترالك اتشونه مجال احترالك على المتحدث. قال ان المغلور الوضو رسول وجبه ومجال الله وزاهله ولا يدخل باغم برسول جميع البدن وهذا مقدور على جبه في وقد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم خجلا وقال إنما تصدّر بشعره على من في هذا ايضا عندنا اكتبت الماء يعالج انه قال وقال وغسل جميع الدمين يسارك الدمين ويستفع الماء, البشر الماء, الماء قال الماء عالي. عالي ما تقدم ما اذا ارى ان كان ضفيره في روايه متحرك هذا المده في مزرعه اذا لها المرء ان تغتسل وكان لها وصولا All uh right. -huh. هذا هو يسر صلى الله عليه وسلم ومتابعة المجيدة لشأن المعنى لا أفدي فيها الأجر العظيم قال يا يستحبق أكثر و أكثر البيت المكان كامل لنصر القائرين قال ان من من صنف ان من صنف ما وقال الله صلى الله عليه وسلم انها تتلح عن في اخر يا لله من رزق الله تعالى هذا بيتنا يعني أقول شيئاً من ما الماء من الصحراء ما لا يقدر الله سبحانه قال ويجي أنا بجاه بجوان ما نجيب هذا الوصف على ما نجيبه قال هو المفهوم يريد ان حشفات الحجم الكبير ووضع الذكره واذا ضع بس في ايد الحشفه ماشاء رب الوصول ماشاء رب في هذا الكني وارد عن سيدها عز رب الالله عنها في التخار في تنان ودى الوصول انجلة وارد المنزل هو التخار في هذا تعارض مع صديقنا عبد الالله يجري إذا نظر المائي النبي وقال الله فكيفة نجمعه بل مجرد وان تعال الله بلنا معنا محمد الوحيد الأول لا يوجد إذا لم يوجد إذا لم يوجد ما معنى إذا جامع عبده بلدك وطيارة لكن من هنا في هذا اللهي. اللهي. من يسمع من جه كذا يجي في كل واحد ما هو من وهذا العالم ما ولا من ومجرد ومجرد من رهالي. من من خليه. من وانا التعارض يكون في الأجلة على عدم وجود بين رحمه الله تعالى وانما وهنا بين يجمع بين إذا تعرض دليلان يصار إلى الجنة ودلينات الناس يصار إلى منكم الجنة يخلّنا إلى يتكرجيه يخلّنا منكم على الاخر طريقة أخرى وطريقة اخرى في اخرى في الجنة انه من الحمسين هم يقولون بالنسف يأذر في التاريخ فإن حكم ان احدهم ملافق وناشف ان اخر مكلون بالنسف من يعلم التاريخ يصاروا بالتاريخ وان نفسك اخر على الاخر أو بني، بسم الله، من يمكن ان أبين بين الدليلين الله إلى ما شياه، ما سنات إن شاء الله أبين يعني ولا حتى مش فرشة خفية في الدولة، جاره من بني عبد الله، كتير بدا بم... يعني ما قلنا عند الجمهور لاي نوع من انواع من كل واحد هو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 يعني الترجيح يكون أحسن من ان شاء الله العنا من الصباح في تريف إذا تاريخ الدليل ولا وبعضهم قال لا, لا نعمل يعني بالإحقاط يكون فيه التخيط ولا مجمع مرجح ومن وانما أكثر بالدلون العمل لأي يحدي. وهذا انا نحن انت لاتت منه انت من الناد التالي انت من النادي الله انت من على بين من ذلك ما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث من فلا هذا عن الاخلال الكذكين ايش الوارد حديث ما ورد عن الوامر رضي الله عنه على حفصة تجالت مني لكسة النبي صلى الله عليه وسلم متعارضان لكن من لا تشوفر في دين الله كيف وقال الحديث على غير ويهدى من المغار لا يستخدم خده ولا يسلطه ويخمر على غير المنى. لأنه لا يشوف في, لا في الاخر على الدنيا، على نأخذ مثال ايضا على على على لعما روى عبد الله عن مريض جمه تزوج من المنونة وهو محرم تزوج من وهو محرم كما روى عن ابن صمع المنونة من نبو السلام تزوجها وهو تزوجها من ورواية يزيد عن ما ان النبي صلى الله عليه وسلم زوجها وهو حلال من يأكل مسلماً فذنا رجح من يأكل مسلماً من هذا من عن النبي صلى الله عليه وسلم الله رواية يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي حلال رجحه في من يأكل مسلماً بالطبع <سؤال> طبعا خلينا نقول يا اخي طبعا ان من على تكنولوجيا لا يجوز تكنولوجيا اللي هي اللي هي هي من أنا ولدينا أطفال منكم من منكم ولدينا عجائب إلى تربت من خفينا أرواحنا الآية الثانية الثالثة قد عدتها أعضاء اليام اليوم الرجل هلوك لأن الآية لله نتحدث عن عدتها سنة ويقوموا عنك عن وجه الوسيل من أجواج هذه الآية تذكر عن حق الله يعني معنى أنها توجد لها نتحدث عن قريفة زوجها منذ السنة الآية تخرج والآية أخذه عما الدلو عليه وينها قم statute عن الا اهاد والا وا وا عobject معقولة من تغلل و意思 ل desconوجها معد من90 لك 900 العرو utilizدي هذه ia tuż, takie, u dołu na północ od Sary, w tym miejscu, w tym miejscu, u dołu, w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu, w tym tym أي ذات تراقبونها، من دعو بها أن أي ذات تراقبونها، ولا يدري إلا ولا يدري إلا أي من كرامة، من مثال على من وإذا قل القرآن يجب على المحتجين والثانية بتحسيرها وفهمتها وقد ذلك الآية تتصل على إذن الحمد واحد وكما لا يفتروا لآية 22 فنك بلا جنيم أقلت الضرر أو الباري إلى السماء لحديثي السماء من جملة الإيمان ففراد الإيمان فرادة الله زوج الحبيب فادي زوج هادي فادي وعدم جواز فرادة فرادة حك أو فرادة من ويصال الى ان ثم الترصال الى سنة فعرض قلبه تعالى فقال في ولا مرجح بينهما ولا مرجح بينهما ما هو واخذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا على ناخذ مثال يتعرض المكان، يتعرض المكان، يرجع يوما ما ويا أبدا، نحن نأخذ مثال على عين، يتعرض آياته، نشير إلى صمت، يتعرض المكان، يتعرض المكان، نشير إلى ما هو أبدا، ما هو الأبدان، المسمى، ما هو الذي أبدى المسمى، يتعارض المكان، نشير الذي ما أخذ أرد. أرد. من يا أو ديان أخذ ما الله كان النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة ركعتين في النبي صلى الله عليه أربعة عشر جوانين، وصلت لهم، وجموعهم أربعة وعشرين أرضاً، شهر ما بينهما، وهو القياس الثلاثة تشوفة عند الاحناة من الوعين وصيدة اخدارك لديك اذا تعرض النجاة اذا تعرض خياشا اذا مع الاخر بدمين شرائي فانه فين يجب نعمل بواجح عملنا الا عم المستهد بعد التحرير مما شهد لك لانه ليس وراء الخياس حجة يصاروا لي فانسى وراء احد هذا من, من تعين يا خلي عن له شاء وعبدكم هنا إنتقال بنفس هذا الحديث على حديث من الماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا الماء يجوا ما يلزم من الماء إلى بوا ما يلزم فتاعي رأى برد من عليا ما يلزم ولم يجدهنا هذا الحديث لا يجوا عليهم لا يجوا عليهم أتدارك لو اجتمع فإن ما أرد المثال عليا وإذا اجتمع لو ولا يجب يعني أيضا إدارك الجوع من نحن بجال من من ماء ومن نار وكذلك من ذكر من الشام من من الماء من يجب بعض الدراسات تقول أن هذا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 امان وحير الله رسول الله سيكم يا شهير والذي يعني كنت افهم من الحديث ان الماء من الماء يعني لا علاقة له من الالج وعليه اذا احبال من الانشان بناء على هذا الحديث الذي هو انما الماء من الماء عليه من عليه وعليه افس كذلك اذا احسن نادي يده وانا هكذا مدان نزل منه المنين عليه بناء على هذا الحديث فليس كذلك يا مونا؟ وانا لا هذا ولكن انا شيء من. أو من من. يعني عندما الحديث في عائشة. في, في الحديث لا انا وأنا جبت بصوت مثال الشمال كذا بصوت من لما في الجايش هذا ما على جمهور الألماء ان حديث هو لا في الحديث إنه من الماء حتى عند الكنسية يغالبون في هذا حتى في في يعني من قال من غير إنسان من غير أصلاً نحن كياكليات هذا من ضمن الزواج ناس تقوله بالزواج هذا الزواج شردياً أنا لما أقول تجربة هذه أنت بحال أنا أقول تجربة زوجي أجمع ما انا عندي مواقف أنا كنت منعزل و هذا عن الجبر لأن المخاض بارك الله فينا وخلافه بيقولون أنهم حليم مستهين بالكم بخبراتهم في الحب ولكن جمه في زعامة وفي غادر مني ايضا من مني على مني على ايديي اليمنى غادرني غادرني على على ايديي اليمنى غادرني على رجلي على ايديي اليمنى غادرني غادرني على رجلي اليسرى وشيخ على لانت حشبه في حلوه معدو رجل الاسم وليس حديثة هذه هو هواية مباطنة الراجب ما من كتاب كتاب محمد الحسن كتاب محمد الحسن المجلدات على البيادات ويقوم بمسيطة بعض المسلطين ويأتي لم يتلع أن يكون مضي ويقوم بخير من لأ هذا معتنى في أمور ما كلنا مبتوسة كما تعرفت الله بن حسن يا وهم نقول عن ماتنديشة ما هو نحن لا نقول عن كتاب كان منهم ما كانوا بريئين ما كانوا. شو نقول؟ دائما نقول إن إن الكتاب كان بريئا أنا في غير ما أكلت ما قال إكله يعني ما قال عن ما قال يعني عن عن واحد يقتاله <تصفيق> على إختيار أنت خلنا نقول من أنجمن المدن، يكون في هذا غير مؤتمر، ما يعني خبر عن كل من بعض بعد غير المعتمده بعد المقاريات ما المقاريات تكون بعد بعد تلك الأحداث ماذا يحدث في الحين؟ من المفترض ااا بعض الارض غير هذا لا يعني يعني غير معتمده مثلا كتاب والله الحداد من الحداد ولا ما يعني هذا الكتاب اي واحد يقول الله انا ما عمري سمعت عن واحد يقول الله يقول انا ما صدقنا انا هذا نفس المخ انا كنا ناود الكتاب بالله، وذكرنا جل شرحه وذكرنا عن شبابه وذكرنا عن جل، ونعلم قال إن الكتاب بدور من من هذا أحبني من بعض المشاعر من طبعي وشخصي وتجاربي من هذا الباب قالوا إنها مش هذا الباب من أشخاص عجل مؤتماد من في المنبس يعني يمكن تبني ما هي عملك المحتمل يعني ان تتاعك الهي المحتمل وان لا يكون Labor אחما من ان ي wir أيضاً قل أن الله أعلم أن انه أعلم أن الله أعلم أن الله أعلم أن الله أعلم أن الله أعلم أن الله أعلم أن الله أعلم أن الله او وانزال مني على وجه الدكت وانشهر وانه يوجد من جنابك اجمع على Ale i wierzę, że udało to jest coś, co do ان كنت تخيل مع العبيد ان الشخص ده ما ده المره في النعم ان هذا دي حجره مقدسه في جبل النعم وارتم في مصر المره اللي ان داخل في جبل النعم من في داخل من الخارج هذه الحالات ندره جدا انا أقول ليجي حالات, حالات ونحن لا نحكم على أشياء لا نحكم على أشياء من حادث حالة واحد والنادر والشياد لا حفظنا لك كما لا يفعلها في الوصول يعني البرأة بمسؤولها عن احتوالها او يعني كما تنجزها عندها هي عبارة عن وجفاء من يسميها وعشاء من احتوالها بمسؤولها ومسؤولها ومسؤولها عن زياد ومسؤولها Allah zawsze znał, żeby pamiętać okładam, że w życiu nie jest człowiekiem. Nie jest لا هاي ما الله لا قال ولو لو خرج خرج ما على وجه الدفقة والشهر كما ايه ردولي ده على بقى. أتخذ من ردول ايه اصداده المرض يجب الضوء دون من المشكلة. كما في المنزل كما في المنزل نحن في المنزل مني من على وجه الدفقة على الشهر واذا خرج دليل وانا يوجد هذا في لما يخلد على وارشه داخلان يدلل ثم الشرق انتصاله وعن عن شرقه لما بذلك عن الابر انه و لكن عند البيوسف خرينه عن عند عن موضعه هي عن من يد من من يفكر من انا اردت من انا كذكره خبأني. يوضع يماتك من خمد ان خمدت شهرته راضح ايه بعد ما خمد لا تأكيد هذا ولكن خرج عن الابوذره ولكن خرج من داخل صلبه الى الان هو خرج الى بكره ثم ان في على ماذا ؟ ماذا ؟ هو خرج من مسئوله الى ذكره على غريف الشقوة من الدكتر من تقليد عن الدكتر حتى هذا الشقوة ببارك عن عن من يجب في حال الذي ذكرها أخوة أبو وعلى من قال أنه يصالب عن موضعه عن شهر يجب, يجب. أنه على يتسالب. وأنه يتسالب عن موضعه وكل من الوضعات إننا كنا في من هذا الشدة بكرة ما نبيه ما نبدأنا بنمّا نشوفه من القضاء بحيث أو يفرس النمر علينا يختي شمس حنا الحيد بقى عنا حتى يتضح. حتى واقهر بتجديد منع من حتى ويخت شمس يوجد دخل ايجي مع المسلحانة اذا لم ايام حيوها ومنها على احكام خيلك القافرات الان قصد اذا انقطع حيوها ايجي المسلحها وجد عليهم على حتى المناجي حتى ببضح. الشافعيه لله والله عليهم حتى تختلف حتى لا ان غير ان هذا على ربنا حتى, نحلم حتى نحلم لا ماذا حتى هذه على أكثر الحيبة جنوب إن شاء الله عند أكثر الحيبة أنت تمكنني عشر أيام عشر أيام ما بعده لأعتبر الشيحة فإذا مضوا عليها وقت الصلاة و على نضع عليها دفت السماء لزوجها من الناسية تختصر لزوجها على رواية ايشان تبخيفة يجب على الوصف الشهر يقال و اعرف الى الحالة تروني انه لا من رجل من الناس و قبل ان تختصر المفاصل من ذاك على القراءة من كان حي من حل ايام ومضى عليه وقت سلام. مقصود وقت سلام أن يقبل بقصود ما ولكن من عشاء ومن قرأ حيضها أقل من عشرة لم يسلمه أكثر من حياة من حياة في زوجته من على على Szanowni Państwo, Panowie, Panowie, Panowie, nie jest, Panowie, Panowie, Panowie, لا مشغوب، لا أقول لك لا، كل ما تعرفه أنا خلاص. أنا خلاص. أنا خلاص. zachodząc na cele في احمد رياض تخلي على اكثر خيرات الحرب عند الحمايهرجع على ايام فاذا كان مده الحمايه عند المره اكثر من وهو اكثر مده عند احمد رياض اذا قضى احد قبل وعلى رواية الطبيب حتى وصل هذه لمن كانت عادتها من عشرية لمن كانت عادت محلقتها عادت وخطأ عن قد من في التخليف في التخليف. لا لا يشبني. لا يشبني. كثير من الناس يتشد من ومعصر ديوه صلاة ولا ما أمر سنة ومعصر ديوه المحسور يعني حد يعني المباري وقت السلاة يعني من يتبع المخصر الاسران ها قدال هذا احنا كلكل حديث ان شاء الله ان شاء الله هذه الحرب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 وقال بمسالة وعكتاة محالة من اكثر حال 15 يور موه المحلوم من او الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اكثر من عين ان شاء الله يحضر من لا żeby Allahﷻ nasłonił nas, w ويحلل في حين ويحلل تبا نراح في المانا فأنا نرى مجدد مجيب نجيب عندي طبعا عشرة جايلا ومعشرة وقتدر السلحة وقال عشرة وقتدر السلحة